السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته ا ل حمد ل ل ه و ا ل ص ل ا ة و ا ل سلام على ر س و ل ا ل ل ه أ و ل ا ً أشكر إ خ و ا ن ن ا في غرفة ف ل س ط ي ن ا ل م سلام الله و ت ل ا م الله و س ل ا الله و سلام الله و سلام الله و سلام الله و ل ا ل ل ه منكم ث ا ن ي ا ً يشرفني أن أ ت ق د م من خ ل ا ل غرفتكم ب ا ل ش ك ر إ ل ى ت ر ك ي ا ح ك و م ة و ش ع ب م الله و سلام ل أ ح ر ا ر ا ل ذ ي ن خ ر ج و ا في ق ا ف ل ة ا ل ح ر ي ة و ن ق و ل ل إ خ و ا ن ن ا ا ل أ ط ر ا ل ب ا ر ك ا ل ل ه ف ي ه م ه ل يعيد ا ل ت ا ر ي خ ن ف س ه ح ق ا ً أنتم ب ق ا ي ا ا ل ع ث م ا ن ي ي ن أ ن ت م ا ل ذ ي ن ولكن يجب ان يكون في الاسلام و ل س ل ا م و ا ل ا س و ا ل ا س ا م س ا م ل ا س م و ا ل ا س ل و ا ل ا س ل م و ا ل ل ا م و ا ل ا س ل ه م والاسلام و ا ل ا س ا م ا ل ا س ل ا م و ا ل ا س ل ا و ا ل و ا ل ل ا م و ا ل ل ا م و ا ا ل ا م و ا ا س ل ا م والاسلام والاسلام والاسلام و ا ل ا س ل ا ا ل ا س ل ا م ا ل س ل م و ا ا س ل ا م والاسلام و ا ل ا ل ا م و ا ل ا ا م و ا ل ا ل ا م و ا ل ا ل ا م والاسلام ه ا ل ا س ل ا م والاسلام و ا ل ا ل ا و ا ة ا ل ا م و ي ل ا ل ا م و ا ل ا ل ا م والاسلام والاسلام و ا ا ل ا م و ا ا س ل ا م و س ل ا م و ا ل ا م و ا ل ا ا م و ا ل ا ا م و ا ل ا ل ا م و ا ل ا ل ا م ا ل ا س ل ا م و س ل ا م و ا ل ا ا م و ا ل ا ا م و ا ل ا ا م والاسلام و ا ل ا س ل ا والاسلام و ا ضد الخطاب م و ويسيرون ج ة العادية حركة ا ا ل ي ر ضد ت التي أراد التركي ليس أ ك ث ر من كافي كما قال بعض الاخوه إ خ و ة ل أقول أيضا أقل من المطلوب ولكن هؤلاء الناس ي من ض ع ن من ويسيرون للكثير الضغوط في الداخل والخارج ويسيرون في في م ا ت ة من الأشواك في ن ن نقدر تماما موقفهم ونقول أن ح موقفهم قام به على الأقل قام تماما ما ما هو أفضل ما قام به به على ك ث ر من الداخل ح ك بكلمة كل المباركة و والشعوب والإسلامية أتوجه إخواننا وفي م الأمر ا العربية الثاني خاصة العزة ا ت إلى فلسطين ل أرض في في غزة العزة وفي كل أرض فلسطين المباركة في الداخل والشتات إ ل ى كل المرابطين إ ل ى كل المجاهدين في أ ر ض فلسطين نقول لهم بارك الله جهادكم ونبشركم وبشركم لهم الله الله بكل جهادكم بارك خير فهي ا ه ا ل غ ط ر س ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة تتحطم على صخره صمودكم و رباطكم في القدس والمسجد ا ل أ ق ص ى وفي جنين و ا ل ن ص ر ة وفي غ ز ة و ر م ل ا الحمد لله الذي ك ل ل جهادكم وصبركم بالنجاح ها هي ا ه كل أ س ا ت ر ه م تتهاوى أ م ا م صبركم وصمودكم ها هي ا ه كل أ ح ل م ه م ا ل ك ا ذ ب ة ا ل م ص ط ن ع ة تتحطم أ م ا م بطولتكم و أ م ا م صبركم و رباطكم و جهادكم ههو ه ي ك ل ه م ا ل م ز ع و م ي ت ه ا و ى ق ب ل أ ن ي ن ش أ و ق ب ل أ ن ي ق ا م أ م ان ي ك و لك م و ب ط و لك ان ك م ف ب ا ر ك ا ل ل ه ف ي ك م و ك لك ان لك ان ي لك ان ي ك م ب ان ن ل ان ي ك ان ي ك ان ي ك و ان ي ك و ل ا ل ي لك ا ي لك ا لك ان ي ك و لك ان يكون ل ان يكون لك ا ر ك و ن لك ان لك ان لك ان لك ا ي ك لك ان يكون ل ي ه ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م م ا أشبه ح ص ا ر ك م ب ا ل ح ص ا ر الذي ع ا ن منه أ و ل ك م صلى الله عليه وسلم وصحبته ا ل ط ا ه ر ة ا ل م ب ا ر ك ة في شعب أ ب ي طالب ثم لما صبروا وكتب الله تبارك وتعالى لهم الثبات على ا ل م ب د أ وعلى ا ل ع ق ي د ة تحركت أ ف ئ د ة الذين كفروا لينصروا محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم أ س ل م فيما بعد فحرك الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم من قومهم حتى ولو لم يكونوا على دينهم وفرج الله كرب محمد صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه كما سيفرج كربكم قريبا إ ن شاء الله تبارك وتعالى هذه بشائر النصر وهذه بشائر أ ن ت أ ك ل ا ل أ ر ض ة و ث ي ق ة الحصار ا ل ج ا ئ ر ة التي تحالف فيها إ خ و ا ن ك م و أ ب ن ا ء عمومتكم مع أ ع د ا ئ ك م و أ ع د ا ئ ن ا و وأعدائ أ ع د ا ء ا ل أ م ة و أ ع د ا ء ا ل م ل ة والدين و أ ع د ا ء الله تبارك وتعالى ها هي الصحيفة تأكلها الأرض وهم أنصاركم قد جاءوا من دولة ينصرونكم وينقضوا هذا العهد الصحيفة الأرض أنصاركم جاءوا وينقضوا الجائر البائر الذي حاصركم وجوع أطفالكم أربعين ينصرونكم دولة وجوع من قد وقتل مرضاكم فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رابعا ها هي أمة التيه تعود مرة أخرى لتنزوي وتستدعي رصيد الكراهية الفطرية الكراهية الفطرية والتاريخية التي تدين بها شعوب العالم لشعب بني إسرائيل ها التيه التي جعلها الله الأمة الغضبية الملعونة التي بها العالم وللكيان اللقيط عادت أمة التيه قلوب شعوب لشعب بني بظلمها تعود وتستدعي هي خلقه كلهم لهذه لتنزوي في تدين أمة أمة لتوقظ وكفرها وغطرستها ضمائر ا ل أ ح ر ا ر وتشعر شعوب الغرب بمدى ا ل ت ك ل ف ة ا ل ب ا ه ظ ة التي تكلفها لهم ا ل ت ب ع ي ة ل إ س ر ا ئ ي ل والدعم ل ل أ م ة الغضبيه ة ونقول بفضل ل ل ا كما كنا قد بشرناكم من قبل, إسرائيل عمليا من من من من من إسرائيل الواقع اضطرت للانسحاب من جنوب لبنان واضطرت للانسحاب من سيناء من قبل, واضطرت للانسحاب جنوب قد قبل قبل بعد أرض على غزة واضطرت ان تجعل خطين من الجدران العازله حولها انزوت اسرائيل وانهار على ارض الواقع جغرافيا وديمغرافيا وعسكريا انهار حلم إسرائيل الكبرى واليوم بدأ ينهار حلم إسرائيل الكبرى حلم حلم لم إسرائيل الإرهابي سياسيا بدأ تعد دولة مفجبة لا يستحق الذكر لا بل صار اليوم دماء أ ر ب ع ي ن د و ل ة هل كل هذه الدول ا ر ه ا ب ي ة نعم زعموا والله والله لم تستحي إ س ر ا ئ ي ل من تكرر ا ا ل ك ذ ب ة أ ر ب ع ي ن م ر ة أربعين مرة ا ل أ و ل قالوا الفلسطيني هو ا ل إ ر ه ا ب ويستحق القتل وسكت العالم وصفق لهم ا ل أ غ ب ي ا ء اليوم ممثلين ل أ ر ب ع ي ن د و ل ة زعموا أ ن هؤلاء كلهم إ ر ه ا ب ي و ن انفضحت ا ل ك ذ ب ة لم يعد الدم الفلسطيني فقط هو المراق على فرع فلسطين ا ل م ب ا ر ك ة بل أ ر ي ق دماء ممثلين أ ر ب ع ي ن د و ل ة ولو لم يقتلوا جميعا انكشفت ا ل ك ذ ب ة وهذا هو ب د ا ي ة سقوط د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل ل أ ن ه ا أ م ة الذل و ا ل م س ك ن ة والتي لا تنالوا بقاءها إ ل ا بحبل من الله وحبل من الناس فقد ب د أ حبل الناس يتفتل و ب د أ حبل الناس يتقطع بينها وبينهم و م ع الدليل من ا ل ق ر آ ن الكريم ولكن يقول الله تعالى و ت ق و ل الله ت ع ا ل ي ويقول الله تعالى ويقول الله تعالى ويقول الله تعالى ويقول الله تعالى ويقول الله تعالى ويقول الله تعالى ويقول الله تعالى ويقول الله تعالى ويقول الله ت ع ا ن ى ويقول الله اكبر بدلت هباله الناس وبدلت العموم الناس الذي لا يستمر بقاء اسرائيل إلا به ولكن يقول الله به ب د أ ت هذه الحبال تتفتل وتتقطع فيتهاوى بعدها كيان العنكبوت ان شاء الله تبارك وتعالى اما انتم, أما أنتم ايها الاحرار والشرفاء والكرماء اما انتم ايها المرابطون في غ ز ة وايها الصامدون في بيت المقدس واكناف بيت المقدس يا من كنتم اشد جلدا و ق و ة من ص خ ر ة بيت المقدس ا ل م ب ا ر ك ة أ م ا أ ن ت م فقد ذكرتمونا ب أ و ا ئ ل ن ا الكرام أ ع د ت م والله ر ي ح الحسين بن علي رضي الله عنهما حين قال لما ح ص ر و ه ومنعوا عنه وعن أ ط ف ا ل ال البيت الكرام منعوا عنه زاد ة والطعام والشراب قام الرجل يرسي مبدا فيما يروى عنه قال إ ن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين ا ل س ل ة و ا ل ذ ل ة و ي أ ب ى الله ورسوله لنا الذله هيهات منا الذله فقد أ ب ي ت م الله ا ل ذ ل ة اخترتم الموت بشرف و ك ر ا م ة أ و العيش في جوع و م س غ ب ة وشقاء من أ ج ل ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله ومن أ ج ل أ ن تسدوا عن أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين كلهم وعن العرب ق ا ط ب ة تسد ع ن هذا المسد وتحفظ كرامتنا وعزتنا وشرفنا وتحفظ مقدستنا وتزود ح ف ظ مقدستنا ت و عن أ ق ص ا ن ا ر أ ي ت عجوز فلسطيني يقول كلاما تتقطع له نياط القلوب باسل قد حطمته السنون لكنه ك ا ل أ س د الهصور صابر ويقول العرب وقفوا يتفرجوا علينا ولو ا م م س ل ي ي ن ت ف ر ج ا علينا ولو هدم ا ل أ ق ص ى ولو هدمت ا ل ك ع ب ة نعم هذه هي م ك ا ن ة ا ل أ ق ص ى في قلوبكم موت قدم محمد صلى الله عليه وسلم ترى بني إ س ر ا ئ ي ل يتقافزون عن يميني حائط البراق كما تتقافز ا ل ق ر د ة يتقافزون عن يميني وموت قدم محمد صلى الله عليه وسلم و أ ن ت م تذودون عنه و أ ن ت م تدفعون عن ش ر ف ن ا وعزتنا وكرامتنا فبارك الله فيكم بارك الله فيكم وصدق الله فيكم قوله و ك أ ي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أ ص ا ب ه م في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فحي الله جهادكم وحي الله نضالكم وحي الله صبركم ورباطكم وحي الله شهداءكم وحي الله دماءكم وحي الله من مات منكم ومن حي أ ن ت م شرف ا ل أ م ة أ ن ت م عز ا ل أ م ة أ ن ت م أ ب ط ا ل ا ل أ م ة وكنا نقول في قول الله تبارك وتعالى عن الخوالف انهم النساء والصبيان فقد اخرجتم اخرجت نساءكم واخرج اطفالكم انفسهم اخرجوا انفسهم من دائره الخوالف وصحاهمهم افهم نمره اخرى عن الخوالف فما عاد اطفالكم الذين متلت تحت الدبابات خوالف والله انما نحن الخوالف وما عادت نساءكم وما عادت نساءكم و بناتكم اللاتين فجرنا في وجوه بني إ س ر ا ئ ي ل وفي وجوه يهود ل ي ح ف ظ و ا عزتنا و ك ر م ت ن ا لم يعد ن خ و ا ل ف لم يعد ن خ و ا ل ف نحن والله ا ل خ و ا ل ف نحن والله ا ل خ و ا ل ف حياكم الله و بياكم الله و ت ق ب ل الله جهادكم و شهداءكم و دماءكم و ر س ا ل ة لا أ ن س ا ه ا أ ت و ج ه بها من هنا أ ت و ج ه بها الى اسد الاقصى ا ل ه ص و ر ر س ا ل ة الى السيد المجاهد والبطل المرابط الكبير ر س ا ل ة اليك يا سيدي يا رمز الرجوله والصمود يا رمز ا ل ب ط و ل ة والصبر و ا ل ت ض ح ي ة ر س ا ل ة الى الشيخ البطل رائد صلاح استبد من الفرح والله يا سيدي وعصفى من الحزن في ان واحد استبد من الفرح وعصفى من الحزن حين ق ا ل و ا مات لو كان مثلك في أ م ة اليهود والنصارى و أ ن لهم بمثلك لجعلوك ملكا عليهم و ل حملوك فوق رؤوسهم فلا تمس رجلاك الشريفتين ا ل أ ر ض أ و حملوك في مراكب الذهب و ا ل ف ض ة أ س أ ل الله لك أ ن لا تنال ا ل ش ه ا د ة إ ل ا بعد قرار عينيك بتحرير ا ل أ ق ص ى لتنال الحسنين جميعا النصر و ا ل ش ه ا د ة حي الله أ م ة أ ن ج ب ت ك يا ر أ ي ص ل ا ح أ ن ت وسائر أ ب ط ا ل ن ا البواسل ا ل أ ط ه ا ر لم يكتف الرجل الصالح بوقفته ك ا ل أ س د على ب و ا ب ة ا ل أ ق ص ى لم يكتف الرجل الكريم المبارك المجاهد بذلك إ ن ن ا خرج يجوب الدنيا ويعقد المؤتمرات في أ و ر و ب ا من أ ج ل ا ل أ ق ص ى ومن أ ج ل غ ز ة ومن أ ج ل أ ن يدفع عن مقدستنا وعن كرامتنا وعزتنا و د ن ن ا و أ م ت ن ا ثم ذهب الى جنوب افريقيا ثم عاد من تركيا في ق ا ف ل ة ليطعم اطفال غزه الم يكفيه انه اسد الاقصى, ألم يكفيه أنه هو الذي رابط على بوابة الأقصى كل هذه السنوات ونحن نيام الم ي ك ف ي ذلك لا والله ليضرب المثل في ا ل ش ج ا ع ة و ا ل ر ج و ل ة و ا ل ت ض ح ي ة من اجل الدين و ا ل ا م ة والمله ومن اجل الاقصى ومربط عزتنا وكرامتنا فحياك الله وحي الله أ م ة أ ن ج ب ت ك ثم ر س ا ل ة لكل ا ل أ ح ر ا ر والشرفاء الذين خرجوا من أ ج ل العدل وضحوا بدمائهم و أ و ق ا ت ه م وحياتهم و أ م و ا ل ه م من أ ج ل القيم والمبادئ نقول لهم هكذا يكون العدل وهكذا يكون السلام العالمي لمن يتحدثون عن السلام وهكذا يكون التعايش لمن أ ر ا د التعايش خدعونا طويلا ب د ع و ة التعايش ا ل ك ا ذ ب ة وخدعونا طويلا ب إ ك ذ و ب ة السلام ا ل خ ا ط ئ ة وهم اليوم ظ م ر ة عباس ا ل ك ا ذ ب ة تعلن الحداد تتباكى علنا على ما اتفقت عليه سرا و هي الحكومات ا ل خ ا ئ ن ة ا ل ع م ي ل ة التي منعت القوافل ا ل ب ر ي ة و سدت المعابر وهي السبب الرئيسي فيما حدث اليوم ها هي ا ه اليوم تتباكى و تستدعي ا ل ص ف ر ا ء أ ي م ص ر ح ي ة ه ز ل ي ة هذه و نقول هناك مغالطات ق ا ن و ن ي ة مهمه الوقوف عليها أ و ل ا هم يقولون أعضاء ا ل ق ا ف ل ة قافلة ا ل ح ر س من يدفع ا ل ن و ا من يدفع النفس من يدفع ا ل ق و ا ت ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة ك ا ن ت ف ي ح ا ل ة ف س د ف ا ع ع ن النفس أسطورة ا ل ع ج ب والكذب و ا ل س خ ر ي ة من يدفع ا عن ن ف س ه ا ل ذ ي ع النفس م و ي د ف ا ل ذ ي س من يدفع ا أ ن ا أ س ف لو ك ن ت أطلت ع ل ي ك م وأنا ش ا ي ف ا ل إ خ و ا ن ب يدفع النفس من يدفع ا ل ن ف ب ف ض ي ل ة ا ل ش ي خ ا ل أ س ت ا ذ ا ل ك ر ي من يدفع النفس من يدفع النفس من ي د ع النفس ن يدفع النفس من ي د ف النفس من يدفع ا ل ن ف من يد شيخنا الكريم ونسال ت ن ا ا ف الدعاء ض حفظه فيه الله الله ا ونسأل ل وبرك لنا ولسائل المسلمين و أ س ت ك م ل سريعا نقول أ ن هناك مغالطات ق ا ن و ن ي ة خ ط ي ر ة لم تستغلها الدول ا ل ع ر ب ي ة مما يدل على حمل ة من التواطؤ اولا يقولون أ ن أ ف ر ا د ا ل ق ا ف ل ة ق ا ف ل ة ا ل ح ر ي ة هم الذين هاجموا القوات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة والقوات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة كانت في حاله دفاع عن النفس القوات ا ل ي ه و د ي ة ا ل م ع ت ا د ة اعتادت على ا ل ق ا ف ل ة م ئ ة ميل داخل, البحر داخل المياه ا ل د و ل ي ة وكانت ا ل ق ا ف ل ة ت رفع ب ا ر ا ي ا ا ل ب ي ض ا ء ف ح ت ى لو ق ا و م ا ف ر ا د ا ل ق ا ف ل ة فهمي د ا ف ع و ن ع ن انفسهم وليست ك و ا ت ا ل كمانزا و د و اسرائيل م ع ت د ي ة ب ا ل ط ي ر ا ن و ا ل ز ا ر ق البحريه ل ا ت د ا ف ع ع ن انفسها يعني شيء عجيب اين ع ق ل ا ء ا ل عالم اين الحكومات؟ اين الكومات اين ا ل ق ا ن و ن ي ي ن العرب اين جمع ا ة ا ل دول ا ل عربي ة و غيرهم ا ن ا ل ت ر و ا لتي ا ل ف ا ر غ ا لتي ك ر ه ن ا ه ا و س ئ م ن ا منها ع ل ى م ن ت ض حكول ن ع ى العالم كله ا ل أ م ر ا ل آ خ ر يقولون ش ل ي ي ش ل ي ي ش ل ي ي حتى أ ن ه م ح ت ج ز و ه افراد من ا ل خ ف ل ة ع ش ان يفضوا و على ش ل ي ي ش ل ي تتحول ع ل أ ي و أ ي ه ا ا ل و ن أ ي ن ياتي ك ل م و ن أ ي ن ا ل ياتي كلامون اين ياتي ك ل ا ن و ن اين ياتي ك ل ا م ا ع ا ت إ ر ه ا ب ي ة ك ل 750 م ن 40 دولة ك ل ه م أ ع ض ا ء ج م ا ع ا ت إ ر ه ا ب ي ة ا ل ع ا ل م كله ص ا ر ج م ا ع ا ت إ ر ه ا ب ي ة شيء جيد الحمد لله بابا ل ع ا ل م يتخنق د معنا بفضل غباء اليهود لماذا هؤلاء لا يحكمون لماذا لا يحكم ق ا د ة الكيان كمجرم حرب في كل دول العالم اين م ح ك م ة الجنات ا ل د و ل ي ة الجرائم ا ل د و ل ي ة اين هي ثم لماذا لم تطلب الدول ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ا س ل ا م ي ة بتسير ا ل ق ا ف ل ة م ر ة اخرى بعد تحريرها الى غ ز ة الكل يقول اطلقوا ا ل ق ا ف ل ة وارجعوها من حيث جاءت في ا ا ل ق ن و ن ا ل د و و ل ي في ق ا ن ي ن ه م ا ل ل د و ي ن ان ل ل عملوها أقرت يكون القافلة ا لدينا ل ا قراءه في الاحداث ويحتاج ا ا ل ل ف ض ي ل ة الدكتور صالح الرقم أ و ل ا ي ن ب غ ي أ ن ننتهز ا ل ف ر ص ة العالم ا ل إ س ل ا م ي و خ ا ص ة العرب العرب المسلمين خ ا ص ة ي ن ب غ ي ان تهز ا ل ف ر ص ة واستثمار الوضع التركي ا ل م س ت س م ر ي ن العرب ي س ت س م ر و ن في تركيا ب أ م و ا ل ه م المشايخ والعلماء وغيرهم ي ت و ج ه و ا ل تركيا بخطابهم ف ر ص ة ع ظ ي م ة ت ا ر ي خ ي ة ل إ ع ا د ة تركيا بكل ثقل ه التاريخ ا ي والواقعي والعسكري والاقتصادي إ ل ى الحيز ا ل إ س ل ا م ي هل هنضيع هذه ا ل ف ر ص ة أ ي ض ا كما ضيعنا غيرها ا ل أ م ر ا ل آ خ ر إ ي ق ظ ت داخل الفلسطين يا إ خ و ا ن ما يسمى بالفلسطين ي ي ن داخل الخط ا ل أ خ ض ر و إ خ و ا ن ن ا من الفلسطين ي ي ن في ا ل ض ف ة ينبغي ان نستمر ا ل وضع لقصد إ ا داخل فلسطين وقد بدا يستيقظ بحمد الله وشفنا المظاهرات في كل مدن الداخل الفلسطيني ما قبل سبعه و س ت بحمد الله تبارك وتعالى ينبغي استمر هذا الوضع لقلب الطاوله وتغيير معادلات الاوضاع اقول كلمه ارجو الا تكون مفاجاه صادمه للاخوه لا مرحبا ولا حي الله سلام يكون بين حكومه عباس وزمره عباس الخائن العميل وبين مرتزقه فتح لا ح ي الله ك ن ا م يكون م ع ه م ولا ب ي ن ه م و ب ي ن ح ر ك ة حماس ولو ا ا ل ق ى ا ل مجاهدا ة ل مناظر ف ر ض فلسطين لا بارك الله في هذا ا ك س ل ا م انا ع م ل ي ن ن س م ع ا س ت و ا ن ة وين قالها ب ع ض السياسيين من ا خ و ا ن ن ا في حماس ف ا ح ن ا نقول هذا ل ل ض ر و ر ة السياسي ة لا ي ن ب غ ي ان يكون ا م ر ن ع ت ق د ه الكل بؤل بؤل ا ؤ ل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل ب ل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل ب ل بؤل بؤل بؤل ب ت ل بؤل ب ؤ ن بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل بؤل ب ؤ و بؤل بؤل م ؤ ل بؤل ب ي ل بؤل بؤل بؤل بؤل ب و ر ه ي ن و ا على الانقلاب نقول ينبغي ان ن س ت س م ر التغير ي اللي بيحدث في تجيش الدخل ا الفلسطيني خ ل ف ا ل م ق ا و م ة وخلف ا ل م م ا ن ع ة وخلف ح ر ك ة حماس ا ل م ب ا ر ك ة وخلف القول المجاهد و ا ل م ن ا ض ل ة لنفعل في ا ل ض ف ة مافعناه ل في غ ز ة اتركوا د ع و ة ا ل و ح د ة ه ذ ا الامر لا يشتت الصف الفلسطيني اللي يشتتت الصف الفلسطيني ان يعود عباس م ر ة اخرى هو ا ل زمر العميل ا ل خ ا ئ ن ة يهيمن على مخالد الامور ر ا ه ن و ا على ان ل ا ي ل ا ب و ل ا ت ر ا ه ن و ا ع ل ى ما ي س م ى ا ل و ح د ة ا ل أ م ر ا ل ل ي ب ع د ك د ه تصعيد ح م ا ر إ س ر ا ئ ي ل ي ي ا ويعلمونه بان ي د و ر ا ل ح ر ك ا ت ا ل إ س ل ا م ي ة في داخل فلسطين و ف ي خ ا ر ج ه ا حركة ا ل إ خ و ا ن المسلمين ا ل ح ر ك ا ت ا ل س ل ف ي ة في العالم ا ل إ س ل ا م ي ك ل ه الحركات المجاهدة في أفغانستان بالشيشان والعراق. وفي غيرها. من المؤيد في ويخطب ا ا ل ع ر ق و ف غيرها صعدوا من ك م ا ل إ ع ل ا م المؤيد ل ل ا خ ل ت و ح د و ا بارك الله في ك م هي ا ل و ح د ة ا ل ت ي نريدها ليست و ح د ة عباس ا ل ن ا ئ ب ة فيوليت ا ل ف ر ن س ي ة تقول انه امر مقرف مقرف تقول كده ان ل ل ف ا نرسل قواتنا تذبح المسلمين في كل مكان وبعد كده مطالب المسلمين ان ي ح ب و ن وان يتعاونوا معنا النائب الديمقراطي الامريكي اللي كان السابق ل ل ي كان ا في الكونغرس الامريكي كان ب يطالب ط ب ع الاسطول انا اظن ان فانتازيا دي قصصية ي ط ب ل الامريكي ان يتحرك لفك الحصار عن غ ز ة كما فك و ا عن برلين في الاربعينات الرجل طار اذا المجاهدين يوكلها بها العقلاء في الغرب عقله فلسطين وخريجة يعني دعوة في تؤتي يتحدث بدأت وبدأ في ا ل أ م ر ا ل ل ي بعد كده تصعيد ا ل غ ض ب العربي ا ل ه ا د ر ان ل ل م م س ك ا فيه أحد اغلب ل إ خ و ة ب ي ق الشعب المصري قد خزل ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة وهذا ن سؤال عنده أ ن ت ه ز هذه الفرصه ة أ ق و ل اقولها في هذا ا ل م ا م ق تصاعد الغضب ا ل د ر العربي والمسلم في كل بلاد العرب والمسلمين و م ن ه ا مصر ي ا أخي ا ل ش ع ب ا ل م ص المصري ر ي يغلي يعني مضغوط لكنه الشعب ل من ا ح ق أ ج ي ا ل ليس هناك أسرة ولا عائلة ن هناك ا أسرة إ ل ا و ف ي ه ا ا ل شهداء في أ ر ض ف ل س ط ي ن وخارجها ك ث ي ر و ن ي ا أخي ليس هناك أسرة والعائلة إلا فقدت شهداء إ ح ن احنا تربينا و إ صغار في المدارس ونقول إ ح ا ب ن و اننا نرى ان الاسرائيل ش ح ا تم ا شحتت ن أمريكا ا ل ط ب ل ة و المزيكا ونرى ان ا ل م ظ ا ه ر ا ت في الشوارع و هي بتحرق صنم وشيديا ن ا ل ل ي ه و أ ص ل من ا ل م د ي ن ة التي ا ق ت ن فيها و ا ل ت ي أ ن ا م ن ه ا وهي م س ق ط راسي ر أ ي ن ا هذا ب أ ع ي ن ن ا أ ج ي ا ل ن ا لم تفقد هذا ا ل أ ج ي ا ل الجديده غيبت ولكن شيء م ق ا واخليطة عن فلسطين فلسطين ل و حركات الوعي الاسلامي ضاغطه مظاهراتها ن كانت في شوارعنا ا ل ل ي ل ة وستتصعد ا وتستمر وان لم تر ى الان رد فعل قوي و ب ش ر ك ان خلال شهور وسنوات م ع د و د ة ستنقلب كل الاوضاع وسيعود الغضب العربي الهادر الى كل الشوارع حتى يطغى ويدخل ارض فلسطين ان شاء الله تبارك وتعالى يعني أ ر ج و أ ل ا ك و ن أ ط ل ت و أ ع ت ذ ر ل ف ض ي ل ة ش ي خ ن ا الدكتور صالح الرقب صاحب الوشيع ة في ضلالات الشيع ة بارك الله في ه و جزاه الله خيرا أ ك ر م ك م الله و أ ع ز ك م الله و بارك فيكم الله اللهم مرفع ا ل ب أ س ا ء والضراء عن أ م ت ي ا ل إ س ل ا م اللهم مرفع ا ل ب أ س ا ء والضراء عن أ م ت ي ا ل إ س ل ا م اللهم مرحمك ا ب ا ل م س ت ض ع ف ي ن من المؤمنين في كل مكان اللهم رحماك بالمستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم إ ن ه م ع ر ا ت فاكسهم اللهم إ ن ه م ج و ع ة ف أ ط ع م ه م اللهم إ ن ه م عطشى فاسقهم اللهم إ ن ه م حفاه ف ح م ل ه م اللهم إ ن ه م مستضعفون فانصرهم اللهم إ ن ه م مستضعفون فانصرهم اللهم إ ن ه م مستضعفون فانصرهم اللهم رد هذه ا ل أ م ة لدينك ردا جميلا و ه ي إ لها امر رشد يعز فيها أ ه ل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتعلى فيه رايه الجهاد